إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء منذر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 سُلَّتٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالْدَانُ مُخَلَّدٌ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ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 لا يَسمْمَعونَ فيِيهَا لَغْوَو وَلَا تَأثمَا إِلَّا قِيلَ سَلَمًَا سَلَمَا وَأَصْحابُ اليمين مَا أَصحابُ المين فِي سِدْرِم مَخضُودِ وَطَلْحِ مَُود وَظِلِّم مَمْدُودِ وَمَاائِ مَسْكُب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 هُنَالِ اَوَّلٌ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ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 أفَرَأَيْتُم مَّا تُمِنُّونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ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 لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نشاء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 وَأََّ إِ كََ مِ مُكَذّبِين الضَّم فَنُزُلُم مِنْ, فنزل من حَمم وَتَصْلِيَةُ جَحيِيم إِ هذا لَهُ وَحَُّ الَقين فَسَّح بسمِ رَِّكَ العظم.